أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين كثرة الأسئلة حول الخضر وهل صحيح أنه مازال حيا وأن أحد من الصحابة رآه الصحيح الذي قرره المحققون من أهل العلم أن الخضر ميت وليس حيا أنه قد مات وليس حيا واستدلوا لذلك بدلائل عديدة أشرت إلى دليلين منها الأول أنه لو كان حيا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما وسعه إلا أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يلتقي به وأن يأخذ عنه لأنه بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام لا يسع أحد كائنا من كان أن يعمل بغير شريعته وهذا جاء صراحة في قول نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وموسى عليه السلام أفضل من الخضر والدليل الآخر اخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نفس منفوسه ياتي عليها مئة سنة إلا ماتت أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه فلو قدر أيضا أنه كان حيا إلى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يرد ما سبق لو قدر أنه حي إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام لا مات في ذلك الوقت أو قريبا منه لإخبار النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك واستدل أهل العلم على ذلك بدلائل ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة في, في هذا الباب وايضا الحافظ بن حجر رحمه الله له رسالة مفردة في نبأ الخضر وهي مطبوعة وأيضاً أفرد فيه رسائل لأهل العلم عديدة نعم. أحسن الله إليكم يقول هذا السائل هل هناك علاقة بين هذا الناقض والناقض الرابع وهو أن من اعتقد أنها غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه الناقض الرابع. من اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير من هديه وهذا ربما يتخذه من يدعيه مبررا لنفسه أنه, يسع أنه يسعه أن يتبع هدي غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام لو يسع أن يتبع هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعتقد إذا كان يعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام خيرا من هديه لكن فيما يتعلق بالناقض التاسع قد يعتقد أنه, أنه يسعى مثل ما وسع الخضر ولا يلزم من ذلك أن يكون هديه أو السريعة التي هو عليها أفضل من من لا يلزم من ذلك. ولهذا القصة الخضر لا يؤخذ منها مفاضله مطلقة، لكنه يؤخذ منها أن عند الخضر علم ليس عند موسى عليه السلام، لكن لا يؤخذ منها أن شريعته أفضل أو أنه أفضل من موسى عليه السلام. نعم. أحسن الله ليكم يسأل عن اسم الله عن اسم المالك. هل هو من أسماء الله المالك جاء في القرآن مقيدا قال مالكي يوم الدين قال مالكي يوم الدين و يعني بعض أهل, أهل العلم لهم توسع في, في الأسماء فيعدون في جملة الأسماء الأسماء المضافة الأسماء المضافة مثل مالكي يوم الدين مثل رفيع الدرجات مثل ذو العرش ويسمونها الأسماء المضافة فبعضها العلم يتوسع في ذلك لكن الذي جاء في القرآن الملك والمليك الملك والمليك كما في قوله عند مليك مقتدر نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل مرتكب الكبائر أعظم ذنبا وجربا؟ أم من ابتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم البدعة أحب إلى إبليس من الكبيرة البدعة أحب إلى إبليس من الكبيرة وذلك لأن الكبيرة صاحبها يشعر من نفس أنه مذنب وإذا عوتب على ذنبه وكبيرته يقر بأنه مذنب وربما طلب ممن عاتب أن يدعو له بالهداية والعون على التوبة يعترف ويقر في نفسه أنه مذنب وأن هذا خطأ لكن المبتدع لا المبتدع يرى أن العمل الذي عليه هو الصواب وهو الحق وإذا عوتب عليه أنكر ولم يقبل العتاب بل يقول ان هذا هو الحق وأن هذا هو الهدى ولهذا جاء في الحديث أن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته لأن صاحب البدعة يرى أن البدعة التي هو عليها هي الحق فلهذا كانت البدعة حب إلى إبليس من المعصية نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يشرع لي إعطاء زكاه مالي لأختي علما أننا نعيش تحت سقف واحد مع والدنا وحاله معيشتنا متوسطة وأختي تحتاج إلى شراء الملابس إذا, كان إذا, كانت, إذا كانت أختك ينفق عليها الوالد بما يصد حاجتها ويكفيها ووالدك متوسط الحال فالزكاة الأصل أن تقدم للفقراء إذا كانت أختك ليست فقيرة لا يجوز أن تعطيها من زكاتك لكن إذا كانت فقيرة وعطيتها لفقرك يجوز يجوز أن تعطيها من زكاتك لكن إذا, إذا كانت ليست فقيرة لا تعطيها وإنما يعطى المال للفقراء والمساكين لا. يقول هذا السائل هل يوجد لله أسماء واردة في الكتاب والسنة غير المذكورة يقصد التسع والتسعين أسماء الله عز وجل المذكورة في الكتاب والسنة ليست محصورة في تسعة وتسعين وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من احصاها دخل الجنة ليس دليلا على حصر الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة في هذا العدد وإنما المراد بهذا الحديث بيانوا أن لله عز وجل أسماء بهذا العدد موجودة في الكتاب والسنة من أحصاها دخل الجنة هذا هو المراد بالحديث ونظر لهذا أهل العلم بقول القائل على سبيل المثال عندي تسعة وتسعون درهما اعددتها للصدقة هذا لا يستفاد منه أنه لا يملك إلا أو ليس له إلا هذه هذا العدد من الدراهم لكنه يفيد أن هذا العدد من الدراهم معد للصدقة فقوله إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل جنة هذا جملة واحدة أي إن لله أسماء بهذا العدد من شأنها أن من أحصاها دخل جنة وهي موجودة في القرآن والسنة وإلا فالأسماء التي في القرآن والسنة ازيد من من هذا العدد كما قرر ذلك أهل العلم والحديث المذكور لا يفيد حصر اسماء الله جل وعلا في هذا العدد نكتفي بهذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين